فَمَنِ اسْتَقَامَ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا أَلَا تُؤَاتُوا الزَّكَاةَ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ فَإِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ أَصْلَحِ الْأَعْمَالِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 فَقَاتِلُوا أئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوْكُمْ أَوْلَ مَرَّةٌ أَتَخْشَوْنَهُمْ ق الله احد قل انت تخشوا ان كنتم